بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوعدنا بفضل الله عز وجل مع الحديث الخامس من هذه الأربعين المباركة عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت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 يقول أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقد عده العلماء ثلث الإسلام وهو فعلا قاعدة كما سيتبين لنا من قواعد الدين المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يفقهها وأن يرسخ فيها وقد مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث وذكر منها حديث من أحدث في أمرنا والحديث الآخر هو إنما الأعمال بالنيات والحديث الثالث وهو حديث الحلال بين والحرام بين يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين فهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله عز وجل يقول وأزواجه أمهاتهم أمهاتهم هذا الضمير يعود على أهل الإيمان فهي أم للمؤمنين أم عبد الله كنيت بهذه الكنية قال بعض أهل العلم إنه قد ولد لها أو نزل لها سقطا فسمته عبد الله فسمته عبد الله ولكن هذا في حقيقة الأمر لا يصح عند أهل العلم والأقرب أنها كنيت بأم عبد الله أن عبد الله هذا هو عبد الله ابن الزبير وهو ابن اختها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم فكنيت بذلك لما بينهما من المحرمية وشدة المودة والرحمة التي كانت بينهما رضي الله عنهما وعائشة هذه الصديقة بنت الصديق الحبيبة بنت الحبيب فعبد الله بن عمرو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له من أحب الناس إليك فيقول عائشة وهي الفقيهة العالمة المبرأة في القرآن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بثلاث سنين ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة وتوفيت رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين من الهجرة وقيل سنة سبع وخمسين وهي بنت ست وستين سنة وصل عليها أبو هريرة رضي الله عنها وعنه ودفنت بالبقيع بجوار صاحباتها رضي الله عنهن وأرضاهن ورضي الله عن الصحابة أجمعين تقول عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث كلمة أحدث بمعنى أنشأ واخترع من قبل نفسه من أحدث أنشأ واخترع من يعني أتى بأمر جديد من قبل نفسه والحدوث بالضم كون الشيء بعد أن لم يكن كون الشيء بعد أن لم يكن هذا يسمى حدوثا إبا أحدث أن شاء واخترع من قبل نفسه والحدوث كون الشيء بعد أن لم يكن من أحدث في أمرنا في أمرنا أي في ديننا وشرعنا ما ليس منه يعني ما لم يأتي به القرآن الكريم ولا السنة الشريفة ولا يوافق قواعد الدين وأدلته العامة سواء أكان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تركا دينيا إبا ليس عليه ما ليس منه أي ما ليس عليه دليل صحيح أو نقول ما ليس عليه دليل والأدلة إما القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ولا يوافق قواعد الدين وأدلته العامة سواء كان هذا الأمر الجديد في القول أو في الفعل أو في الاعتقاد أو في الترك قال فهو رد ورد بمعنى مردود أي باطل غير معتد به. كلمات واضحة، واضحة. طيب. وسات الشرح الإجمالي وسات معنى الكلمات كلمة كلمة شو؟ المعنى الإجمالي أن يسوع صلى يدلنا بهذا الحديث على أن كل من جاء بقول أو فعل أو عمل أو اعتقاد أو ترك ديني وأضافه إلى الدين فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه وكذلك في أمر العقود وفي أمر الأنكحة والبيوع المخالفة للشريعة الإسلامية بوجه من الوجوه كل ذلك باطل أيضا هذا الحديث يؤصل لمسألة مهمة وهي مسألة المتابعة لأن قواعد مبنية أولا أن يعبد إلا الله ثم ما هو الطريق الموصل لهذه العبادة وأن يعبد إلا بما شرع كيف نصل إلى ما شرع عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك هو الهادي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإذا تصورنا صراطا مستقيما فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل قول وبكل فعل وبكل اعتقاد وفعل كل ترك ديني على هذا الصراط المستقيم فمن جاء بقول لم يكن له سابق ولم يكن عليه دليل فهو مردود عليه ومن أتى بفعل لم يكن له نصيب من الدليل الشرعي فهو مردود عليه ومن أتى بعقد سواء كانت عقود الأنكحة أو البيوع أو غيرها وليس عليها دليل من الشرع فهو مردود عليه هو باطل غير مقبول عند الله عز وجل هذا معنى هذا الحديث وهو حديث مهم جدا لماذا؟ لأن هذا الحديث أيضا يعصمنا من الزلل في مسألة الكلام بالبدعة لأن بعض الناس يطلق قول البدعة على كل شيء يقول هذا الأنب بدعة هذا الأنب بدعة هذا فلان مبتدع هذا ويطلق أعنة لسانه دون أن يضبطها بأصل من أصول الشرع ولا قيده سيأتي معنا ضوابط البدعة الشرعية من هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن البدعة لا تكون بدعة في الشرع والإحداث لا يكون إحداثا في الشرع إلا بثلاث قيود وضوابط من حفظ الحديث الذي ذكرنا الآن؟ حيث سهل. يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث مسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد تبتعلوا كذا نخرج القيود الشرعية للبضعة من هذا الحديث سترى أنها ثلاثة قيود القيد الأول في قوله من أحدث يبقى الشرط الأول للبضعة الإحداث قال في ديننا يبقى أحدث في الدين يعني أتى بأمر ثم أضافه إلى الدين بل أمر الأول الإحداث الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين الأمر الثالث قال ما ليس منه إحنا قلنا ما ليس منه يعني ما ليس عليه دليل يعني أي لا يستند هذا الإحداث الذي أضافه إلى الشرع إلى أصل شرعي لا بدليل خاص ولا بدليل عام وضحت أنا قلت عايز صبورة ملأتش جاية طيب والدرس ده مهم ويحتاج إلى يعني صفاء ذهني لأنه يعني أنا شايف إن هو من الأحاديث المهمة جدا في الأربعين ويأتي فيه غالبا سؤال فأمر مهم ويحتاج إلى يعني مزيد تركيز يعني فمنقول أن البذعة لابد فيها من ثلاث قيود حتى تكون بذعة شرعية الأمر الأول من أحدث إبا الإحداث الأمر الثاني في ديننا أي هذا الإحداث يضاف إلى الدين يعني يقول هذا أمر من الدين الأمر الثالث أن ألا يستند هذا الإحداث الذي أضيف إلى الدين إلى دليل شرعي لا عام ولا خاص نخدهم واحدة واحدة أو أن القيد الأول وهو الإحداث والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدثه؟ طب ما المراد بالإحداث؟ الإحداثه الاتيان بأمر جديد مخترع لم يسبق إلى مثليه. الإحداث في اللغة الإحداث الاتيان بالأمر. الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله إذن هذا هذه الكلمة تعطينا معنى العموم أي كل أمر مخترع جديد لم يسبق إلى مثله يدخل فيه ما كان محمودا وما كان مذموما ويدخل فيه ما كان في الدين وما كان في غيره صح ولا لا لأنه الاتيان بشيء أو بأمر جديد لم يسبق إلى مثله إبا أول قيد هو قيد الإيه؟ الإحداث وأن معناه أن يأتي بأمر جديد مخترع لم يسبق إلى مثله قلنا معنى الكلام أنه كل مخترع سواء كان محمودا. أو مزموما سواء كان في الدين أو في غيره كل هذا يسمى محدث يسمى محدث إبقى خرج بهذا القيد ما ليس محدثا صحيح يعني لو أن مثال فعل الشعائر الدينية الصلوات المكتوبات صيام رمضان هل هذا يسمى محدث لا يسمى محدثا وكذلك الأمور الدنيوية المعتادة الطعام والملبس وغيره هل يسمى إحداثا لا لا يسمى إحداثا لأنه لا يدخل تحت هذا المعنى من التعريف طيب ماشي إذا نستنتج من ذلك أن الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدين أو في شيء من أمور الدنيا ولكن الحديث الذي معنا يتكلم عن إحداث مخصوص وهو الإحداث الشرعي ولذلك قياده النبي صلى الله عليه وسلم بقيدين آخرين عشان يبقى مزيد من التخصيص ويخرج المعنى الشرعي ويترك المعنى غير الشرعي لأن نبي صلى وسلم لو قال من أحدث فهو مردود عليه هل تفهم من ذلك أنه أحدث في الدين لا نفهم ذلك إنما نفهم أن هذا الأمر معناه أنه أحدث أي محدثة يعني لو أن ركوب الطيارات إبقى لو أن من أحدث فهو مردود إبقى من ركب الطائرة ليحج بها عمله مردود لو قلنا ذلك وضحت؟ الجزء ده واضح؟ طب كويس إبه الأمر الأول القيد الأول الإحداث القيد الثاني أن يضاف هذا الاحداث إلى الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمرنا هذا أي في ديننا وشرعنا إبه يضاف هذا الإحداث إلى الدين القيد يبقى هذا القيد الثاني من أحدثه؟ يبقى هنا أمر عام في الدين وغيره أمر دنيوي أمر ديني شرعي أو غير الدين الشرعي كما بين أل في ديننا ليخرج الأمور المادية الدنيوية صحيح ولا لا؟ زي ما ضربنا المثل في مسألة الطائرة ركوب أي مركبة استعمال التليفون مثلا في أمور شرعية كل هذا يخرج أي اللي طبعا عايزكم تركزوا يعني المساله انا اهم عندي إن في الدرس لا القيد الثالث طبعا قلنا خرج بهذا القيد نركز المقترعات الماديه والمحدثات الدنيوية مما لاصله له بأمر الدين عشان ما يجيش واحد يقول ده بيقولوا كل برعة ضلالة يبقى ركوب الطائرات ضلالة نقوله أنت جاهل لأن البدع عندنا ما كان محدثا وأضيف إلى الدين هو حد بركب الطائرة ويقول أن هذا أمر شرعه الله أبدا انما الناس كلها تعرف أن هذا أمر مادي يبقى وما ولم تكن من قبل فهذا يسمى إيه الإحداث لابد أن يكون مضافا للدين وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ولم تكن من قبل فهذه لا تكون بدعه لان احنا قلنا ان البضعة من احد شروطها اضافتها الى الايه الى الدين الذي يفعل بالمعصية يضيف ذلك ديانة يعني رجل مثلا والعجب الله ينظر الى النساء هل دا ينظر الى النساء ويقول هذا دين والله انقال من الدين وقال انا انظر الى خلق الله وجمال خلق الله وانا اتعبد بذلك يبقى ده مبتدع أتى ببرعة ضلالة والعزو بالله كذلك أيضا بعض المعاصي والمنكرات التي تفعل على وجه التقرب هذه تكون برعة لأنه نتبه إلى إلى الدين زي زي ما ذلك الرق والتصفيق عند الصوفية والسمع للأغاني والطرب والكلام صوفيا قومون في حلق ثم يضلون يضربون بأيديهم ويضربون بأرجلهم وحي حي هو, هو طوال الليل ويرقصون ويتميلون ويتقربون بذلك ويبقى مع واحدة في الخيمة متبرجة ولك أختنا في الله يبقى المسألة كل ذا اللي بيحصل بيضيفه إلى الدين فلما أتى هذا المحدث وأضافه إلى الدين صار برع إنما إن لم يضيفه إلى الدين لا يسمى برع ولكن يسمى معصية يسمى محرماً قال او كانت ذريعة الى ان يظن انها من الدين يعني بيفعل شيء حتى يقال ان هذا من الهي من الدين فهذا يسمى بدعة وضحت يعني لفت الساعة من الدين ولا لا ليس من الدين فاذا قال واحد لواحد يعني ان لبس الساعة من الدين ولبسها على طريق التدين هذا يكون مفتدع ولا لا مفتدع في دين الله والعزوه القيد الثالث قال ألا يستند لا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو بطريق عام هذه مسألة مهمة جدا الدليل على هذا القيد أن ما ليس منه ليس عليه أمرنا كل دي قيود تخرج ما ليس عليه دليل وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام أو خاص هل هناك أمور أحدثة ووجدت ومع ذلك لها أصل عام أو خاص نقول نعم حدث مثال ذلك فمما أحدث في الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي عام مثل ما ثبث بالمصالح المرسلة زي نضرب أمثلة منها جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن هل جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا لم يجمع صحيح ولا لا صحيح إنما رأى الصحابة أمرا مهما وهو أن القتل بعد معركة اليمامة قد اشتطى في الصحابة الحفاظ والقراء فخشى الصحابة على ضياع القرآن وعلى عدم حفظ الديانة بأن موت القراء هذا ذهاب لهذا العلم فماذا فعلوا جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن طيب إذا قلت لك ما الدليل على جمع الصحابة للقرآن مع أن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تقول الدليل هو دليل عام وهو المصلحة المرجوة من جمعه ما هي المصلحة؟ أقول لك الدليل العام هو حفظ الديانة لأن عندنا خمسة من الضروريات هذه قواعد عامة ووصول عامة لا حفظ الديانة وحفظ العقل والنفس والمال والعرض هذه وصل خمسة الدين يعني لو نظرت إلى أدلته الجزئية لا رأيتها كلها تنصب على حفظ هذه الضرورات الخمسة أو الكليات الخمسة كما يسمى بعضهم لذلك يبقى إذن هم جمعوا القرآن هذا الجمع لحفظ الديانة فكان عندهم مقصدا شرعيا كبيرا وهو الحفاظ على هذه الديانة هذا مما له مستند شرعي عام طب مما له مستند شرعي خاص قال ومما وحدث في هذا الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي خاص بإحداث صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه استند إلى دليل شرعي خاص يعني عمر رضي الله عنه كما فيأتي معنا أنه خرج على الناس ورأىهم يصلون أوزاعا والرجل يصل لنفسه والرجل يصلي مع الره فرأى أنه من الأمثل أن يجمعهم على قارئ فجمعهم على على أبي بن كعب ثم قال نعمة البدعة هذه فهو جمعهم فنقول أيضا هذا يسمى إحداثا ولكنه استند على دليل خاص فهو أن النبي صلى مصلى بالناس جماعة صلاة التراويح في رمضان فهنا استند إلى دليل خاص مع أنه أوجده يعني أبوك الله عنه ما كان في عاد صلاة طرح جماعة فاحنا بنقول يعني نأخذ هنا يعني, يعني نقطة كده مهمة أن الإحداث أيضا نوعان إحداث مطلق وإحداث جزئي الإحداث المطلق الذي لم يكن له مثيل سبقه قد الإحداث النسبي أي بالنسبة إلى ما كان قبله فإذا وجدت سنة قد هجرت أو جهلت ثم بعد ذلك أحياها واحد نقول أنه أتى بمحدثة أو وهذه البضعة عليها دليل شرعي فيكون بذلك هذا الإحداث إحداث نسبي. أنا أضرب مثال للإحداث النسبي أيضا في الباب المزموم باب المنكرات عبادة الأصنام من أحدثها قوم نوح هل كان قبل قوم نوح من يعبدون الأصنام ما كانت هناك عبادة الأصنام إذن أول إحداث لهذه العبادة كان العبادة المزمومة المحرمة الشركية كان في قوم نوح فنسمي هذا الإحداث بالإحداث المطلق الذي لم يكن قبله مسيل له طيب ماتت هذه البضعة الشركية ثم بعد ذلك عبد كفار قريش الأصنام مرة أخرى. نسمي هذه احداث ولا لا؟ نسميها ولكن أحداث نسبي أي لأن هذه العادة السيئة ما قبله كذلك أيضا عندنا في الأمور الشرعية لو أن سنة هجرت وماتت ثم أحيت هذه السنة مرة أخرى قد نسمي هذا إحداثاً نسبيا نسبيا يعني ما تنخدش لما تسمع مما أحدث في الدين وكان مستندا على دليل شرعي خاص صلاة التراويح نحن نقول محدثة بمعنى الإحداث النسبي لأنه استند إلى دليل شرعي خاص يعني معنى أنها كانت قد هجرت قد هجرت قد هجرت قبل ذلك الله مستعب طبعا وذلك ضرب له مثال ايضا قال ومثل احياء الشرائع المهجورة والتمثيل لذلك تفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتا بينا يقول وبالنظر الى المعنى اللغوي للفظ الاحداث صح تسمية الامور المستندة الى دليل شرعي محدثات فان هذه الامور الشرعية اكتدي افعلها مرة ثانية بعد ان هجرت او جهلت فهو احداث اسمه ايه الاحداث الايه النسبة. يقول ومعلوم أن كل إحداث دل على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى في نظر الشرع إحداثا ولا يكون ابتداعا إذن الإحداث والابتداع لما يطلق في نظر الشرع على ما لا دليل عليه إذن لابد أن يستند هذا الاحداث إلى أصل شرعي سواء كان بطريق الطريق العام أو طريق الخاص. ولذلك هذا يدلنا على ألا نتعجل كما قلت على مسألة إطلاق التبديع في مثل هذه الأمور يعني أذكر إحدى المسائل أيضا وهي منتشرة بين بعض طلبة أهل العلم منها مسألة القبض بعد الرفع من الركوع فبعض أهل العلم يقول أنها بضعة وأنا أقول أن هذه المسائل لا تسمى بضعة لأن لها من الأدلة العامة ما تفتنل إليه يعني الدليل العام هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فكلمة الصلاة في العموم وفي رواية أخرى كنا نؤمر بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة فالذي أخذ بالعموم خلف في الصلاة والقيام الأول يشبه القيام الثاني ويضع يده في القيام الأول يبن يضع يده في القيام, القيام الإيم الثاني إذا هنا دليل فلا يعني نقول في مثل هذه المسائل جزئية التي عليها أدلة قد تكون أدلة عامة ليست أدلة خاصة لا نقول عليها بدعة فلا نتسرع بالقول ببدعية أمور يعني قد تكون لها أصول في الشريعة أضرب أيضا مثال أيضا آخر وهو مسألة صلاة السنة بين الأذنين يوم الجمعة يعني في بعض المساجد ما زالت على تؤذن يعني أذانين فبعض الناس يقوم يصلي بين الأذانين فهل يأثر نقول له صلي ولا نقول لا تصلي وهو بدعة نقول بدعة لريفه ها ايوة تمام كده هنا لو أنه استند إلى هذا الدليل العام وأنه بين كل أزانين الصلاة وقال يا شيخ أنا ما أصلي سنة مخصوصة بالجمعة ولكن أنا أصلي لأن بين كل أزانين صلاة فأنا أفعل هذه السنة التي هي بين كل أزانين الصلاة فهنا لا وجه لا للإنكار ولا وجه للتبديع وضحت فلننتبه إذا عندنا ثلاثة قيود الإحداث أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين الأمر الثالث أن يستند هذا الإحداث المضاف إلى الدين إلى أصل شرعي لا بطريق خاص ولا بطريق عام يبقى نعرف البدعة ونقول ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه سعفر لو نظرتم إلى هذا التعريف سترونه أنه هو التعريف الذي في الحديث يعني بيقول ما أحدث في دين الله مش من أحدث في ديننا ما ليس منه وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه إبدا التعريف بتاع الحديث ولا هو نفس التعريف ممكن نقول ذلك بعبارة أوجز أخصر نقول ما أحدث في الدين من غير دليل ما هو في الدين من غير دليل طيب بعض الصوفية يريد ان يشغب فيقول يا شيخ انا اقوم يعني اصنع حلقة من الحلقات واذكر الله عز وجل فيها وانت تقول على هذه انها مردودة وتستدل بحديث من احدث في دين ما ليس منه فهو أرد وانا أقول لك انا ما أحدثت ذلك انما وجدت آبائي ومشايخي يفعلون ذلك فانا لست محدثا اه نرد عليهم نقول له ايه كويس جدا بس قال انت بتقول لابد من ثلاث حاجات الاحداث واضافه الاحداث الى الدين وان يكون هذا الاحداث ليس له سنة انا بقول لك انا لم احدث يبقى اول قد ماله انتفى يبقى ما تقولليش بقى دي مدعه ودعني وشاني طب واحد واحد نعم كلام طيب هو بيقول, بيقول, بيقول أنه هنا لم يستند, لم يستند إلى دليل إنما استند إلى التقليد والتقليد مزموم وقد نهى الله عز وجل عن هذا التقليد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التقليد وما عصي الله عز وجل وعبدت الأصنام إلا بالتقليد نعم نعم وقال صوم صوم بعضه قال ما احنا قلنا 13 لم يكن يعني يصح صومه لان هناك ناهي عن قيام ايام التشريق انا ما بقولش احداث ان انا بقول ما كانش ينفع ان انت تصوم 13 لان 13 ده هو اليوم الثالث من ايام التشريق ويحرم علينا صوم ايام التشريق وضحت ليس إحدى إنما إحنا طبعا إحنا عندنا نصوص تسعفنا في الرد إحنا قلنا وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فورد يعني إن شغب بالرواية الأولى رددنا عليه بالرواية الثانية وهي صريحة جدا نقول من عمل عملا نقول أنت تعمل عمل ليس عليه أمرنا فهو أيضا مردود عليك وباصل عليك وهذا من أسهل الردود فإن هذا الحديث صريح في رب كل, كل, كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها وضحت طيب هنا نريد أن ننتقل إلى نقطة مهمة وهي ما الفرق بين الابتداع والإحداث ما الفرق بين الابتداع والإحداث انتوا اصبروا شكرا انا اما حاجات تشوفوا بس شايفين كده شايفين طيب عندنا قلنا الاحتساب لغة. قلنا هو ايه? كل شيء جديد. قلنا اللي كان لأمر مفترع جديد. تمام? كوال كده? نحن نضف لها قيد وهو بعد الذي يكون. جديد بعد أن لم يكون. قلنا سواء كان. منزوحا او محمودا او مزموما في الديني او في غيره تيبا ده الاحداث الاسيان بامر مصطرع جديد بعد اقل لم يكن سواء كان محمودا او مزموما في الديني او في غيره ده الاحداث الايه في اللغة ماشي كده الاحداث في اللغة يساوي الابتداع أو البدعة اللغة يعني إذا قلنا البدعة لغة أو الإحداث لغة تان. الأمر المحدث لغة المبتدع لغة تان. هي كلها بنفس المعنى طبعا القيود دي هل يتجاب بأمر مقترع الجديد بعد أن يكن دقيب؟ صح طبعا الثاني محمول أو مزموم الثاني ثالث في الدين او في طيرين طيب نأتي على الشرع ده في اللغه طف الشرع هنلاقي بقى في الشرع هو الامر الاحداث الاول قول اخر المذموم في الدين او في غيره الامر المقترع المذموم في الدين او في غيره يبقى احنا هنا من التاريخ بتاع لغة أمر مخترع، هذا الأمر مخترع، بعد لم يكن. ولكن هنا كان مذموم أو مذوحة اكتفين بكلمة مذموم، وهنا الأحداث يقع في الدين أو في غيره. مركزين ولا لا، طيب. تعالوا با للبيضة. هل هي الامر المخترع الامر المذموم في الدين هي الامر المخترع المذموم في الدين طبعا ده غالب الاطاقات الشرعيه يغلق اطلاق لفظ الاحداث على هذا المعنى ويغلق اطلاق البلا على هذا المعنى الذم يعني يذم كان لا يذم امر لا يرضي. لا يرضي الله ولا رسوله ولا يرضي احدا هذا معنى الذم والذم هو العيب واضح يبقى الامر المخترع انا عايز قص افر من كل الاحداث والبدع او المحدث والمبتدع من ناحية الشرع الاحداث ولا ايه والابتداع والبدع هو المقترح عامل مقترح اتفقوا ولا لا اتفقوا ده مضمون ده مضمون ولكن اختلفوا ان الاحتجاز في الدين طيب وفي غير غير يعني ايه شيء ما لهش ليه؟ ايوه انت قلت اي شيء في الدنيا صح هذا خطا هنا انا بعرف هنا فين؟ يبقى لا رد ان التعريف يكون تام ويكون المعنى هنا في الشرع مش احنا قلنا المعاصي والذنوب داخلها في الاحداث صحيح ولا لا؟ ولكن ليس الاحداث الاحداث البدعي اللي هو البدعة لا يدخل في حد البدعة ولذلك هنا انا قلت فين؟ في الدين يعني هذا الامر المخترع المزموم نتباه الى الدين اما صاحب المعاصي والذنوب ينسلها للدين ما انت فاهمش ده بقول انا مخالف في الدين وضح الفرق انا أضرب, لك. اضرب لكم حديثا يبين لكم الايه الفرق جامد على التعريف اللي أنا قلته يدخل في الإحداث الشرعي الإسم وفعل المعاصي طب إيه الدليل على كده الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم عن حرم المدينة قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا يعني صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حرم المدينة ويقول من أحدث فيها حدثا أو آوى قال ابن حجر أي أحدث معصية إبا من أحدث فيها حدثا يعني فعل معصية وكذا قال القاضي فيما نقله النووي عنه في شرح على مسلم قال معناه من أت فيها اسما أو آوى من آتاه وضمه إليه وحمى, وحمى يعني رجل فعل معصية قتل أحد سرق مال ثم هو يؤوي هذا الحديث ورد فيه يبقى كلمة كلمة الأحداث وكلمة البدعة أيوما عام في الشرع أيوما عام الأحداث والبدعة أخص منه وضحت الوضاع الفرق طيب جاي حبيبي والله هو السؤال اللي جاي عندنا إشكال آخر ده احنا عندنا ثلاث إشكالات الإشكال الأول وطبعا هذه الأدلة التي سأذكرها هي أدلة من يقول بجواز إصلاح البدعة في الشرع واستحسانها. الدليل الأول قول عمر نعمة بدعه. ويقولون هذا الحديث في البخاري. القول الثاني قول صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة. ويستدلون أيضا بأقوال بعض أهل العلم كقول الشافعي البدعة بدعتان. بدعة محمودة وبدعة مزمومة. يعني أنت تقول له كل ب... النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقولك كل بدعة ضلالة هذا العموم غير مراد. ليه يقول ده إحنا عندنا عمر أن نعمة البدعة وعندنا من سنة في الإسلام سنة حسنة وعندنا قول الشافعي البدعة بدعتين بدعة محمودة وبدعة مزمومة. أنت أعلم ولا الشافعي؟ سؤال انت اعلم ولا الشافعي؟ يبقى الشافعي اعلم يبقى انت تسكن نقول ان هذه عليها ردود الرد الاول في قوله نعمة البدعة هذه وردت نعم في البخاري رواي البخاري في باب فضلي من قام رمضان الحديث يقول خرجت مع عمر مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان الى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهد فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عدم فجمعهم على أبي بن كاع ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمل البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولا إبا قول عمر نعمة البذعة هذه يعني في اجتماع المصلين على قارين واحد صحيح ولا لا نعم وإذا علم أن يسلم قد صلت ترويح جماعة إبا عمر له دليل ومستند ولم يأتي بشيء يعني لم يكن له سابقة في الدين الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قيام الليل جماعة يعني يكون في في يكون هناك جماعة مأمومة بقوله إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة هذا الحديث واضح نحن نقول أن الأصل فيه في رمضان ولكن إن قام في غير رمضان إن قام في غير رمضان كتب له قيام ليلة وبعض أهل العلم يحمله على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة ولكن الحديث الأولى في العموم فالراجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف الإمام في جماعة اللي يحصل كتب له قيام ليلة فهذا فيه حظ من النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة التراويح جماعة إبا إذن هي بذعة نقول ليست بذعة والحديث طبعا إنه من قدم الإمام حتى ينصرف خرج أصحاب السنن وغيرهم بسند صحيح فهنا تبين لنا أنها ليست بذعة شرعية وإنما هي بذعة لغوية يقول ابن رجب وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البذع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك خول عمر رضي الله عنه وضحت كده طيب. طيب قول الشافعي البضعة بضعتان بضعة محمودة وبضعة مزمومة أما قول الشافعي فتمامه وطبعا تمامه لأنني أقول أن هناك بعض الناس أن هناك بعض الناس مذهبه مذهب ولا تقرب الصلاة يعني هو كلام الشافعي ده هو اللي يعني يرجح مذهبه فيأتي به ثم يقص بيه الكلام نقول له أكمل الشافع يقول البضعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف فالسنة فهو مذموم إذن الشافع يتكلم البضعة بدعتان يعني في اللغة وإذن إحنا قلنا سواء كانت محمودة أو مذمومة ثم قال أن المحمودة منها ما موافقت السنة والمزمومة ما خالفت السنة طب حديث من سنى في الإسلام سنة حسنة الحديث له قصة وقصته حديث طبعا رواه مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف طب حدي أزل مش. مش المفروض في هنا بتاع ما كان كذا كهرباء. She's back, <clears throat> no الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا الحديث ورد على قصة على سبب وهو ما رواه مسلم وغيره عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه عليهم الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة. فأبطأ عنه حتى رؤي ذلك في وجهه قال ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق الورق هو الفضة. ثم جاء آخر ثم تتابع حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء إذن الحديث لقظه ورد على قصة أن رجل قام أتى بصرة يتصدق بها هل هذه لها أدل عامة وخصة لا؟ له هادلة يعني هذا الرجل لم يأتي بشيء محدث من عندي نفسي أو من قبيل نفسي إنما فعل شيء فنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ في هذه المناسبة ولذلك السندي في حاشية على النسائي يقول من سنى أي أتا بطريقة مرضية يقتضى به فيها كما فعل الأنصاري الذي أتى بصرة إذا من سنى في الإسلام يعني ليس معناه ما اخترع لا مش معناه ما اخترع إنها معناها من أتى بطريقة مرضية هذا كلام أهل العلم وهذا هو الذي ورد فيه هذا الحديث إذا يتبين لنا أن هناك فرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية أيهم أعام اللغوية أم الشرعية اللغوية أعام لأن الشرعية خصصت البدعة في اللغة يمكن أن نقول كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكس صح ولا لا صحيح لان كل إن قلنا الشرعية اخص من من ال من اللغوية يبقى اذا لغوية اعم يبقى دي جزء من هذه بكل بدعة الشرعية داخلة تحت البدعة ايضا في اللغة وليس العكس يعني ليس كل بدعة في اللغة داخله تحتها البدعة الشرعية لأن هناك بدع دنيوية صحيح ولا لا وهناك بدع ليست شرعية وان كان فيها معاصي وذنوب مخالفة للشرع ولكنها غير منسوبة الى الشرع وليست محجزة طيب نقول البدعة بالاطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث كل بدعة ضلالة يبقى نقول كل بدعة ضلالة هنا المقصود بها الشرعية او في الدين التي حاضية بالثلاث قيود الاحداث إضافة هذا الأحداث إلى الدين ألا يستند هذا الأحداث المضاف إلى الدين إلى دليل الله خاص ولا ولا عام دون البيضة النووية فهذا الاتصاف بأنها ضلالة عام لا استثناء فيه هي واحد يقول كل بذعتهم ضلالة هذا من العام المراد به الخصوص أو من العام المخصوص لأن هناك بذع محمودة نقول ليس في شرع الله بذع محمودة ولذلك ابن عمر يقول كل بدعة سيئة وهي رآها الناس حسنا يعني أنت قد تستحسن بعض البدعة ولكنها كلها إيه؟ سيئة لأنه ما أوحيت بدعة إلا ماتت سنة لأن الإناء قد تم يعني لو تخيلنا الدين كوب ماء مليء وأردت أن تدخل فيه ما ليس من جنسه يعني أردت أنت تدخل مثلا قطعة خشب بمقدار ما تدخل من القطعة حجم القطعة بمقدار ما تخرج من هو ده اللي بيحصل في الدين بمقدار ما تحيى البدع بمقدار ما تموت السنن لان الدين قد سمي بعض اهل العلم ذكر ان المتابعة في العمل حتى تكون موافقة للشرع لابد ان تكون موافقة له في ستة امور هذه الستة اذا لم يكن العمل موافقا له. له لهذه السته فيه فهو غير مشروع ومردود على صاحبه السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان دول كان سته ضمور يبقى بقى وعندنا اول حاجه الايه السبب ماشي اكتب السبب الجنس القدر الكيف الزمان المكان أول حاجة عندنا السبب فإذا فعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله سببا فهي مرضودة عليه يعني لو إحنا لو واحد اخترع حاجة اسمها تحية البيت كل لما يخش البيت بتاعه يصل ركعتين الصلاة مش راعه ولا لا لا ولكن هل سبب الصلاة مشروع ليس مشروعا انه كلما دخل بيته صلى ركعتين فنقول هي مردودة عليك مع ان اصل الصلاة كما قلت ايه مشروع احداث عيد للمسلمين كان لو, س... لو ان مثلا عيد بدر وعيد الخندق وعيد الاحزاب وعيد تبوك وعيد اليرموك وعيد الأعياد نخترع اعياد نقول أن هذا أيضا من اللي من البدع لأن الاعياد عندنا شرعية توقفية لأن الله عز وجل قال لكل أمة جعلنا من سكن وفي الآية الأخرى ولكل أمة جعلنا من سكن إذا الذي جعل هذه المناسك التي الأمور التي يتعبك من الاعياد هو الله عز وجل أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجن في جنته يعني لو أن رجل أتى في عيد الأطحى وقال يا جماعة أنا ليس مع ما يكفي لأن آتي ببهيمة الأنعام بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم فقال يا جماعة أنا ليس عندي ما يكفي لأن آتي ببهيمة الأنعام فتأذبح هذا العام فرسا فرس نقول أن هذا العمل مردود لأن العبادة قد حدّد لها جنس. يذكر الله على ما رزقهم من بهيمة، ألا نعم؟ فحدّد العبادة بجنس معين، لا يجوز لك أن تخرجها من جنس آخر. لو أنه ذبح فرسا ليتصدق لي به، يجوز ولا لا؟ يجوز لأن أكل فرس حلال لا بأس فيه. فلو أنه دبحه وفرّاه، كله إن شاء الله. فلو انه ذبح فرس واعطاه هدية للناس صدقاء لبأس الدبا لو جي يذبح فرسا يضحي به نقول ينفع ولذلك القصة المشهورة العجيبة يقولون مؤزن ضحى بمؤزن فقولون بلاد ضحى بديك فينفع يضحي بديك فلا نسميها اضحية لا نسميها اضحية لان الاضحية حدد جنسها وهي أن تخرج من بهمة الأنعام فإن ذا بحامل غير بهمة الأنعام ردت عليه يقول أن يكون العمل موافقة للشريعة القدس فمثلا الوضوء ثلاث فإن أتى أحد الناس قال يا جماعة يعني عندنا مياه الحمد لله ونغسل أعضاء أزيد وهذا يكون أقرب فغسل أعضاءه أربعا بدل ثلاث نقول هذا العمل مردود عليه لماذا؟ لأنه خالف الشرع في القدر القدر أن تقتل ثلاثا أما أن تزيد على ذلك فهذا يكون مخالفا للشرع في قدره الرابع أن يكون العمل موافقا للشرع في الكيفية فلو أن رجلا صلى فسجد قبل أن يركع نقول هذا العمل مردود عليك ولا يصح هذا العمل لماذا لأنك خالفت الشرع فين في الكيفية كيفية أداء هذه الصلاة أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان رجل قال طيب يا جماعة يعني إحنا عايزين فضيل دلوقتي وليس العشاء فاضل على ساعة مثلا يعني فانطل العشاء دلوقتي وخلاص ينفع لأن لها وقت لأن لها وقت فلو صلى قبل دخول الوقت لا تطح صلاة ولا تقبل رجل ضحى قال عشان الفقراء يلحقوا يطبقوا اللحمة ويأكلوا فأنا أضحي مع صلاة الفجر ينفع؟ نقول لا بعد صلاة العيد ونقول إذا ذبحت قبلها فهي مرضودة عليك كأضحية يعني لن توجر عليها أجر الأضحية إنما توجر عليها أجر اللحمة المتصدق بها إذا لماذا لأنه خالف العبادة فين في الزمان؟ الأمر الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان. لو أن رجل أراد أن يعتكف في بيته ينفع؟ نقول هذا مرضوض عليك لأنك قد خالفت الشرعة في تحديد مكان العبادة. يعني واحد مثلا يعني أمس استماغه من إعلاء الوطنية. قال يا جماعة أنا الاستنادي هي كلها جبل، فأقف على جبل المقطم ولا أقف على جبل عرفات. وهي كلها وقف لله ونقف ندعو أيضاً وكذا. ينفع لأن المكان حدد. فإن وقف بغير عرف لو وقف في مكة ولم يقف في عرفه، ولو بجواره ولم يقف الأرض عرفه، لم يصح له الحج ويكون حج مردود عليه لأنه خالف في المكان أيضاً. طبعا أحد الأخوة بيسأل بيقول هل يعني كلمة رد أي ارتد على الملة, على الملة؟ نقول لا أن كلمة رد بمعنى مرضود عليه غير مقبول منه وضحك إنما مش رد معناه أنه مرتد والعزب لله إنما معناه أن هذا العمل غير مقبول لأنه مخالف للشرع في هذه الأمور نعم ليه؟ المسبحة فيها قولان لأهل العلم القول الأول أنها بضعة واستدلوا على ذلك بأنها فيها نوع من التشبه بالهنود وقالوا أن أصل هذه المسبحة هي الهنود الذين كانوا تعبدون في دور عبادتهم لأوثانهم بهذه المسبحة واضح؟ فقالوا إذن ثانوع تشبه فيها إثيان بشيء لم يشرعه النبي مع أنهم يضيفون ذلك إلى الدين يقولون المسبحة من الدين وليس عليها لا دليل عام ولا خط القول الثاني أنها خلاف الأولى وأن يسلم قال يعني أمر باستفع على الأنامل وقال إنهن مستنطقات فإذا تبح على غيرها واتخذها وسيلة وليست غاية وليست أجرا فهذا يكون قد فعل خلاف الأولى والاخر رب والله اعلم انها اذا كانت فعلا خاصة بالهنود وثبت ذلك فانها تكون بلعة وليست من ديننا والعزو طبعا قص على ذلك بال بتاع للصين اللي جايبينها العداد اللي هي يعني. نعم نعم فالصاب ما قلته لك الصاب عندي والصحيح الصحيح والمق... والأقرب عندي هو ما قلته لك أن من وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الرسوع أنه قد استدل بدليل عام ولا يمكن لأحد أن يبدع، ومن بدع فقد أخطأ الأقرب هو الوضع قل الركاتين يوم الجمعة المسألة زي ما قلت فيها هي فيها يعني صع وعندنا حديث آخر عام انه من خار من توضأ ثم ذاب فصلى ما شاء الله لو أن يصلي الى ان يأتي لمن فهذا موضع يستثنى فيه صلاة النوافل لان صلاة النوافل تحرم في يعني عند الدول الشمس لأن هنا تصارق هنام ولا عن صلاها هنا ولكن في هذه حالة يجوز لك أن تصلي النوافل وأن تتعبت بها فمن أراد أنه يصلي فلا بس لذان الثاني من رجع فقال نؤذن أذانا واحدا لا بأس يعني به وقال هو الأطفل ومن فعل لا ينكر عليه لأنها سنة من سنن الخلفاء الراشدين لا ولا لا وهذه السنة لا يمكن أن نقول عليها بضعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين البعض. ولكن موصي لأن تكون على مثل ما فعلت به يعني مثلا ذا الأول دا كان على بيت في السوق اشم الزوراء لإعلام الناس وتبلغين إلى غير ذلك فأكون مثل هذا الأمر إنما اللذانين ما يكونوش في المسجد في مكان واحد اعتكاف المرأة في بيتها قول عند الحنفية وهو قول ضعيف مخالف للصواب والقول الصحيح وقول الايمة الثلاثة قول امام احمد وقول الشافعي وقول مالك وهو ترجيح البخاري في صحيح رحمة الله عليه انه لا اعتكاف الا في المتاج لا اعتكاف الا في المتاج طبعا اخي اسأل يقول عايزين نوضح مسألة المرسلة قدامنا الدعاء لقام طيب انا اذكر بس يعني نبذة عن المصلحة. قولوا الحمد لله. طبعا مسألة المصلحة الفرق بينها وبين البدعة. أولاً البرعة الذي يفعلها يقصد جهة التعبد بذاتها يعني بالبرعة نفسها أما المطلحة فهي معقولة المعنى يعني ليس في الأمور التعبلية المحضر إنما في أمر معقول المعنى يعني ممكن أن ندرك يعني الفائدة الشرعية أو الحكمة الشرعية منه البدعة زي ما قلت مقصودة بالفضل الأول لدى أصحابها تقررون إلى الله بفعلها بفعل نفسه أما المصحة فهي مقصودة بالفضل الثاني هي أنها وزيلة من الوسائل لأنه لا يلتفت إليها متى عرضت من السبب الأرض منها البدعة تؤدي إلى التشديد على المكلفين وزيادة الحرج عليهم تخيلوا كده تطور اي بلعة تجدوها في من انواع التشديد. اما المطلحة فتعود بالتشتيف على المكلفين او حفظ امر ضروري لهم اما انها تخفف او تحفظ امر ضروري زي مثلا جمع الصحابة للقرآن قلنا جمعوها ليه؟ للمطلحة ايه المطلحة؟ هو حفظ امر ضروري كلية من الكليات دليل العام هو حفظ الديانة فده تسمى مطلحة البرع المناقضة لمقاصد الشرع أما المصلحة لكي تعتبر شرعا لابد أن تندلك تحت مقصد من مقاصد الشريعة اللي هي مثالة رفع الحرج، متائل التيثير مثالة حفظ الضروريات والكليات دي كلها تدرى من المصالح المستهدف يعني م... أنا أردت يعني أريد أن أنتم تركزوا على الحقيقة المطلعة أمر معقول فإذا تف وحفظ وحظر الضرورة البيعة مقصود لذاتها لنفسها كان أضرب نسال بنسال السبحة اللي الله قال عليها لو إن واحد بيتعبد ببعدد ب... حفاة السبحة بعداد نفسها يعني يقول هذا العدد من الدين، نقول له يس، نقول أنت مبتدع وهذه بدع، طب واحد ثاني بيقول لا ده هي وسيلة لكي أسبح بها، تفرى ولا لا؟ تفرى، هنا يأتي الخلاف بين العلماء، هل هي بدع أم هي مصطلح أو هي خلاف الأول؟ أضرب لكم مثالاً ومثلنا هذا خط النزيف. من قال أن وضع الخط في المسجد من الدين ينفع يقول لا ده هذا الخول يكون بضع يبقى وضع الخط في المسجد بضع لأنه تعبد بذات وضع الخط لما حط الخط كده قال أنا كده متعبد أتعبد بوضعه ولكن الثاني قال لا أنا لست متعبدا بوضعه إنما أنا عندي أمر وهو فقف المسلمين في الصلاة وهذا أمر شرعي فلكي اتوصل الى هذا الامر الشرعي سأتخذ وسيلة وهي الخط ولذا يكون ايضا اختلف نظر العلماء هل هي بضعة ام ليست بضعة وابع الخط فالذي يقول انا اتعبتك بالخط يفنقول ده ماله ده فمتلع للمؤسسة بفضعة انما اللي يضع الخط من اجل تسويط الصفوف هذا يقول هذا الامر معقول المعنى ولا لا أقول معنى لأن المقصد مقصد الشارع وتسوية الصف وقد أمر به قال تولوا صفوفكم لذا أنا إذا أريد أن أتوصل إلى هذا المقصود الشرعي في وسيلة. هذه الوسيلة هي هذا الأمر فيقول أن هذا من باب المصلحة التي أراها مصلحة وضع تصور مثالة الساعة نضع ساعة في المسجد إذا قلنا أننا متعبدون دوابع الساعة أقول هذا بضعة إنما إذا قلنا أننا بنضع الساعة حتى يدرك الإمام ما, هي ما هو الوقت المنضبط لإدراك أول الوقت وكذا يبدين يقول عليها بضعة يقول مصلحة. مصلحا كتابة المواقيت أحيانا بين الصلاة وبين الأذن والإقامة اللي هيقول أنا متعبد بكذا إذا انقفض بكتابة التعبد هذا مبتدع أو فعل بضعة إنما من يقول أنا أريد أن بمطلحة. ما بمطلحة المطلحة هي إدراك أول الوقت على الناس التختيف عنهم إلى غير ذلك نقول هذا أمر معقول معنا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلوا وهو في الخلاء حديث عبد الرحمن بن عاو في مسلم أنه صلى عبد الرحمن بن نبي صلى الله عليه وسلم وكان خزاب الخلاء ثم رجع التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة هو خيط رفيع جدا الذي يستطيع أن يفرق بينهما هو العالم الضابط لضابط البيضة. إنما أنا أقول لبعض أقول يعني درس مثلا يعني معي الحديث النبوي يطلع به يتكلم عن البيضة ولا نقول الحكم بالبيضة أمر شرعي. حكم شرعي أما أقول هذه بيضة أو هذا الأمر مبتدع أو هذا الشخص الشخص مكتع أنا بحكم حكم شرعي ولا لا أحكم حكما شرعيا لابد أن يكون عندي مستند. حتى يدلل على ذلك <تصفيق> الكلام واضح ولا تو واضح مساله الصلاه بدون قله الثوب الطاهيه بيدعوا ده بيدعوا مش بيدعي ليه صحيح النبي صلى الله لما لبس القلنسوه فعلها متعددا لو فعلها متعددا يبقى احنا الذي يترك هذا يكون خالف السنة إنما أمر هذه القلنساوة ترجع إلى العرص وترجع إلى عادات الناس فلو إن كل الناس في البيت القلنساوة الأمر عائد طبيعي لنحن كمان هنلفي حتى لا نخالف ولا يعني بملبة يكون لباش شهرة واضح؟ إنما لو إن المسألة يعني فيها دليل شريفة لو مثلا الوسيلة كانت كان من وفع الصحابة أن يفعلوها ولكن لم يفعلوها حسنًا هي مسألة جمع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وسط أن يفعلها ولا لا مثالت حفر الديانة موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يبقى وجد المقتضى ولم يوجد مانع لهذه المسألة